بسم الله الرحمن الرحيم العقد الفريد من كلام العزيز الحميد تلاوات مختاره لفضيله الشيخ الدكتور ابراهيم بن عبد الله الزهراني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين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 وائر علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين احسن الله الى الشيخ في الحال والمقال وتقبل منه واغدق عليه بعظيم الافضال كما نذكركم بان حقوق نشر هذا العمل محفوظه لكل مسلم مع الدعاء للشيخ ولمن عمل على اخراج هذه التلاوه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته